الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء اثر القلوب قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري تأليف فاضلة الشيخ أبي إسحاق الحويني إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 من مشايخ البخاري وأبي داود وبقية الأمة الستة يروون عنه بواسطة يعني الذي أدركه وروى عنه مباشرة من الأمة الستة آه الإمام آه البخاري رحمه الله والإمام أبو داود والحقيقة هذان الإمامان أدرك من المشايخ ما لم يدركه بقية الستة يعني إحنا عندنا البخاري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 لو تذكرون كلامنا عن إسحاق لما قلنا أن إسحاق ابن رواي لا يقول أبدا حدثنا إنما يقول أخبرنا قال النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا مسلم بن ابن إبراهيم الفراهيدي الوشيع البخاري هنا يعني يعتبر الإمام النسائي نازل درجة عن عن البخاري لأن البخاري يقول حدثنا مسلم ابن إبراهيم مباشرة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 قرين من أقران يحيى القطان ألا هو عبد الرحمن بن مهدي قال عبد الرحمن بن مهدي ظلم يحيى بن سعيد القطان همام بن يحيى لم يكن له به خبرة ولا معرفة وهو يعني يحيى بن سعيد القطان لو تذكرون أيضا وإحنا بنتكلم عن طبقات النقاد زمان يعني وإن طبقات النقاد ثلاثة الطبقة الأولى المتشددون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 وكان يقول إذا خالفني هشام في حديث قتادة قدمت هشاما على نفسي فهشام الدستوائي ابن معاذ معاذ ابن هشام طبعا كان ثبتا في أبيه كان ثبتا في غاية الاتقان فلما جاء معاذ ابن هشام الدستوائي وعرض نظر في كتابه كتاب ابيه يعني في كتابه عن أبي عن قتاده وجد روايه تمام ابن يحيى زي روايه هشام الدستوائي لكن بخالف ولا زي ما كان يحيى القطان بيتصور هذا فكفى يحيى القطان عن الكلام في همام ابن يحيى بعدما راى ان هشام الدستوائي احاديثه عن قتاده زي احاديث همام بن يحيى عن قتاده إسحاق بن عبد الله بن مدول دور رجال الإسناد زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنمشي في كل حديث في محاوره سبعة من او من اول هذه المحاور ان احنا بنعرف برجال الاسناد وننسبهم يعني اذا كان قال مسلم اقول لك مسلم ابن مين واقولك درجه هذا الراوي من الاتقان واذا كان حد تكلم في الراوي اقول لك تكلم ليه وما وجه الكلام وهو محق في هذا الكلام ام غير محق برضو من كلام اهل العلم اه اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه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 ا يعني جزءا من يوم النبي عليه الصلاه والسلام كانت دايما في بيت النبي عليه الصلاه والسلام هي ابو طلحه زوجها كانوا خدمه النبي عليه الصلاه والسلام ام كانت عطول في بيت في ابيات النبي مش في بيت واحده معينه لكن في ابيات النبي عليه الصلاه والسلام وكان النبي صلى الله عليه يعني وكانت لها مكانه خاصه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انس قال لها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 هذا الامام الكبير صاحب الكتاب المعجز في النحو الذي سماه الكتاب ناس بيقولوا مات سنه وثلاثين سنه وناس بيقولوا مات قرابه الأربعين قرابه الاربعين كان كثيرا ما ينشد فيقول يؤمل دنيا لتبقى له فمات المؤمل دون الامل حثيثا يروي أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل معنى هذا الكلام إيه يقول أن الفسيل الفسيلة اللي هي النخلة يعني الإنسان بيزرع النخلة على بال بالما النخلة تطرح وتثمر بتاخد لها سنوات مكتبه خمس سنوات ست سنوات سرعة سنوات فهو الإنسان بيزرع النخلة وكل يوم يرويها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 و حديثا لسهل بن سعد الساعدي بعد ذلك لما قال ما الدنيا في الآخرة قدر الدنيا في الآخرة ورا في حديث سعد بن سعد الساعدي لما وضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ذا اذا كان الانسان هيمتلك الدنيا ذا اذا يعني امتلكها مقدار صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها اذا ملكها فكيف هو إلى يملكها اصلا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 هو كان الرجل راح إلى بكة عمل عمره وشرب الماء زمزم وكده المهم ربنا سبحانه وتعالى عافاه وحار الأطباء كاين كاي ذهب المرض مش لقينه في جتته المهم ايه بعد حوالي خمس سنوات والطبيب اللي كان بيعالجه نيسي خارص الحدوتة ده مريض من ضمن المرضى لكن كان عارفه لأنه تردد عليه فترة طويلة فيعني في ايه دخل عليه وكان الرجل المريض عنده مرح كده ولطيف خفيف الظل يعني فدخل على الدكتور فجأة كده وقال له يا دكتور وغشتين عليك أنا فكرتك موت طبعا الدكتور إيه يعني اسقط في يدي قلت لسي عايش قال له آه والله حكيتي كذا كذا كذا كذا, كذا. في إنسان كل يوم ينتظر مكالمة عشان هيموت وفي إنسان يطب بساكت يعني ما. فقانون الموت ليس له سن فلكن معترك المنايا كما ورد في الحديث ما بين الستين إلى السبعين لما يكون إنسان عايش حياته بالطول والعرض لا يعلم لماذا خلق ولا يقف يوما يفكر إلى أين المصير يعني بعد القصة دي إلى أين المصير وعملي أخي لم في فلوس أنا يعني دايما لما بتكلم في القصة دي بنبه يا جماعة أنا لا أدعو إلى الفقر يعني يا أخي اتق الله أنت موراك جميل وراك مليارات لمين يعني مين أنا عايز أفهم دي حزبة أنا مش أدري أفهمها لحد النهاردة من الجماعة اللي عندهم مليارات دول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 يعني إحنا عايزين نقول في النهاية ممكن يكون صافي عمر إنسان سنه ستين سنة خمسة وعشرين عاما خب التأبيد خمسة عشرين سنة ده العمر الفعلي الذي يؤاخذ المرء عنه يوم القيامة مش ده ابن ستين سنة ممكن لو ابن سبعين سنة المسألة بالطول لكن قصارها كام يعني قصارة أقصى حاجة ممكن يعيشها الإنسان هيعيش ميت سنة مثلا ممكن تلاقي يحاسب عن خمسين عاما فقط خمسون عاما ثم يموت المرء بعدها كم سنة يلبث تحت التراب جيفة عظم الله أعلم مئات السنين الوف السنين الله أعلم أين القبور من عهد عاد قال الله قال الله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاة احياء وامواتا كفاتا اي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها تعرف الكفته كفته ده عباره عن ايه عباره عن اخلاط تحط الرز على لحم على مش عارف خضره على مش عارف الكلام ده وتعملها كفته ها تجمع اشياء فجمع الله عز وجل الناس على ظهر الارض ثم جمعهم في بطنها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 استني دوره في الحساب ويرى الصحف تتطير وناس يساقون إلى الجنة وناس يساقون إلى النار وهو لا يدري أين يذهب أفئدتهم هواء مفيش قلب بن آدم مفيش قلب حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة رضي الله عنها يوما أن الناس يبعثون يوم القيامة عرايا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 لم تحمله قدمه برغم هو في, في منتهى الفتوة وفي منتهى القوة إيه السبب يا ترى لما استغرق الحزن جهد القلب لم يعد للجارحة قوة عشان كده كنا بنبه كثيرا أن مسألة القلب هذه مسألة في غاية الأهمية تمام بالقلب وإذا استغرق القلب في الفكرة زي ما أقول لك إيه الجوارح ما بلاش قيمة فالنهاردة لما نيجي نشوف إنسان آ... واقف يقف يوم القيامة ولا يدري أين مصيره وإلى أين يذهب فلا يرى شيئا فخلينا ناخذ شريحة من البناء ادمين اللي عايشين في الدنيا بالطول والعرض ولا يتذكرون الموت أبدا والله أنا أحذر الناس اللي عايشين في القاهرة والمدن الكبرى انا لما باجي القاهرة بنسى ان انا هموت لما بتنشي بس في شارع القاهرة وفي الزحمة والكلام ده او في المدن الكبرى في العالم تفتكر الموت ازاي يعني ده الموت ده عايز توقف توقف شوي توقف لكن في هذه المدن الكل بيجري لا احد يلوي على شيء فالانسان الشريحة اللي ناخدها من البن ادمين دي بني ادم رزق صحة ورزق مالا وارزق جاهن وموقر ومعظم وعايش حياته بالطول والعرض يعني اديكم شايفين مثلا كل يوم بتقراوا في الجرايد حكايات وحاجات مستفزه حاجات مستفزه واحد يعمل فرح ينفق في يوم الفرح خمسين مليون جنيه انا عايز افهم ازاي يعني ازاي خمسين مليون جنيه 9 مليون دولار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 الدنيا وأنا عايز أعرف هو بعز رأس الملدى وأهدره ولا استثمره استثمارا صحيحا نحن أمة قصيرة الأعمار لكننا لكنها أمة المباركة الأعمال نوع عليه السلام كما نعلم لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما داعية كات الأعمار تتجاوز الألف حتى أني يعني قرأتنا في بعض الكتب قديما يقول لك الولد كان يبقى سنه تمانين سنة ولسه بيرضع لسه ما هو تمانين سنة ما لما يكون واحد سنه ألف ومئتين سنة مثلا ألف ومئتين سنة عايزين نقسمها طفولة وشباب وكهولة وشيخوخ ما هي دي الأسنان الأربعة اللي بيمر بها الإنسان فلما يكون إنسان ألف ومئتين سنة ده سنه طويل عمره طويل يعني احنا بقى اعمارنا من ستين لسبعين واقل الناس من يصل الى مئة ومئة وعشرين ومئة وثلاثين مية وعشرين ده ما تلاقيش على يعني اليد الواحدة تعد مية برضو اقل تمانين ها. تسعين ها يعني لكن من ستين لسبعين فقصر قصر اعمار هذه الامه عوضت ببرد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 فهو لا محالة سيدرك ليلة القدر مية في المية طالما هو سيكون من عشر الآخر كلها فهذا الرجل لو قدرنا أنه سيموت ابن ستين سنة وسيبلغ ابن خمستاشر سنة يعني هيصوم كم رمضان خمس واربعين رمضان خمس واربعين رمضان في ثلاثة وثمانين سنة شوف يطلع لك 3000 وكسر يعني أنا فاكر زمان الحزب كانت فوق 3000 3600 3400 يعني العمر الفعلي للعبادة لما ليجي يتحاسب يوم القيامة بيكون العمر, العمر الفعلي للعبادة أطول من العمر الحقيقي الذي عاشه آدي عمل واحد فقط هو كأنه عاش 3000 وكسر عابدا لله مش نايم مش عاش ثلاث الاف سنه تلتوهم نوم ونصهم مش عارف ايه وربعهم ايه لا ثلاث الاف سنه عابد لله ثلاثة الاف سنه هو عابد لله عز وجل فيها عندنا, عندنا اعمال اخرى كثيره يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول مثلا من بكر من, من غسل وغتسل وبكر وابتكر يوم الجمعه ومشل ولم يركب ودانا من الامام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 ولكن أقول ألف حرف ولا من حرف وميم حرف فلما تقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن, 190 حسن بس في بسم الله الرحمن الرحيم لما لا يكون لك ورد قراءة القرآن عملتك الحل المرتحل تجيبهم أول الفاتحة إلى الناس رايح جاي وتخلص كل ما تنتهم القرآن تجيبهم الأول كل ما تنتهم القرآن تجيبهم الأول الحرف بعشر حسنات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 مر ابن جريج على قوم يلعبون فقال لهم لم تلعبون قالوا فرغنا يعني كنا اللي كان في وظيفة اللي كان مش بشعرفة فرغنا قال أقال الله عز وجل فإذا فرغت فالعب ولا قال إذا فرغت فانصب انصب أي يعني قف لعبادة ربك إذا فرغت من الدنيا مما يعني وإنت حتى في الدنيا تلتمس رضا الله عز وجل بالسعي في الدنيا إذا كنت رجل رجلا متزوجا فأنت عليك نفقة نفقة واجبة على الزوجة وعلى الأولاد حتى تعف نفسك عن السؤال حتى تكف نفسك عن المحرمات حتى وانت شغال في الدنيا تعمل على رسم العبودية فهي دي هذه وظيفتك الأولى والأخيرة أن تكون عبد لله عز وجل كل ما يأتيك بعد ذلك من الدين سواء كان من العلم أو كان من المال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 وعندنا الفرق ثلاثة وسبعين اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال وتفترق متي على ثلاثة وسبعين فرق في ناس منهم لا, ي... لا ي... ليس عندهم زرة من التقوى بلش من التقوى من الإسلام كمان خد من الإسلام الاسم فقط فلما يجي واحد مسلم بقى كل ما يعدي سنة من حياته يحتفل إنه هيموت قرب يموت يعني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 يعني هذا الكتاب وسائر طبعا يعني صحيح البخاري في الكتب موفق رحمة الله عليه لكنني لما تدبرت كتاب الرقاق وجدت كان الايه التبويب كل تبويب مرتبط بالتبويب الذي قبله مرتبط بالتبويب الذي بعده عشان كده حتى بعد الايه بعد الباب اللي بعد ده مباشره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 وبعد الستين سنة خلاص ما توبتش حتوب إمتى وإذا كان عمرك ما بين ستين وسبعين متى تتوب عندما ترى بلك الموت عيانا ولا إيه الحكاية طيب عمرك قصير عايز تستثمره تستثمره إزاي قال لك الإخلاص العمل الذي يبتغى به وجه الله عز وجل زي ما نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب الذي يلي هذا القصد ان الفضيل ابن عياد رحمه الله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 وهو بيلعب كرة مات وهو بيمثل أي مشهد تمثيلي ولا بتعكلا مات وهو بيشرب خمر مات من مات على شيء بعث عليه دي من أعظم آفات الذنوب فضلاً عنها تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى يبعث المر يقف بين يدي الله عز وجل وهو يذنب بالذنب الذي مات عليه فمن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أنه أن يقيض له عملا صالحا بين يدي أجله يكون مثلا بصلي يموت وهو ساجد مثلا يرجى له طبعا لا نجزم لا نجزم لأحد بجنة ولا نار ولا حتى الإنسان إذا كان صالحا وإذا كان عالما وإذا كان فاضلا إحنا من عرش الخواتيم شكلها هي حتى الأطفال حتى الأطفال الصغار الذين لم يكلفوا لا نجزم لمعين بجنة أبدا من الخطأ الجسيم أن تقول فلان في الجنة ليه فلان في الجنة ليه عشان ما بلغج من الألكن في الجنة إنما نقول أطفال المسلمين في الجنة لا على التعيين إنما نذكر هكذا على سبيل الإجمال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 وانت حديث أبي بن كعب صحيحين وانت في قصة الخضر عليه السلام لما لقي الغلام الصغير الذي يلعب فقتله قال صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طوبى كافرا طب ده لم يبلغ الحلو الغلام اللي الخضر نيم على الأرض وقطع على أبته بالسكينة حزى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 أن يكون ولد من أبناء المسلمين بعينه سين من الناس بعينه ابن أي حد لو كبر لكان كافر ما عرفك يعني أنه في الجنة لكن نقول أطفال المسلمين في الجنة كما هو المذهب الراجع وحتى كمان بعض أهل العلم يقول الله أعلم بما كانوا عاملين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا الكلام في أطفال المشركين وأطفال المسلمين في مذاهب ستة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 تعرف زحزح يعني بالعافية كده ما فيش ما فيش شبر أو سنتيمتر فقد فاز فال الحديث ده برضو في زيادة برضو في الصحيحين إن العبد اللي يعمل الزمن الطويل بيعمل الجنة فيما يظهر للناس عشان في بعض الناس ممكن تستشكل إزاي يعمل الزمن الطويل بيعمل الجنة ويدخل النار في الآخر لا فيما يظهر للناس فيما يبدو للناس يعني رجل ظاهر عنه الصلاح ولكن جوة في, في داخل قلبه لا يقصد وجه ربه آه بيعل طالع بيعلم الناس العلم ويقربه من الله عز وجل ويمره منهاهم وهذا يمتث فاسق زي ما قال كما قال ابن المضار من فسد من علمائنا فله شبه باليهود ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصار فالعالم الذي لا يبتغي وجه الله عز وجل بالعلم وعملي هنبك كده وعملي يرضي ده وعملي يرضي ده والكلام ده على حساب الدين والكلام ده الله المستعان يعني يفيق ويستيقظ ويعلم أنه لن ينفعه أحد المساءلة يوم القيامة مساءله فردية وأنا أقول لكل رجل مشتغل وأنصح نفسي قبلهم قل الحق وإن كان مرا إن عجزت أن تقول الحق فاسكت ولا تحرف لان في بعض الناس بيخاف يعني إذا جهر بالحق أن يمنع من الكلام يقولك ما أنا لو تكلمت سأمنع من الكلام اسكت خلاص مش عارف تقول الحق اسكت عملت اللي عليك ادخل اشتغل اي حاجة بقى رب نفسك رب عيالك تعبد لربك لكن لا تحرف ابدا لا تحرف الحق لان الاكبر جريمة تعرف زي اللي, اللي يلوث المنابع المية بيسمم الناس كلها اللي بيلوث منابع المية ده اكثر جرما من الذي يلوث قناة واحدة يروح فرع مثلا من النيل مثلا اللي يروح يصب السم في مصب النيل أجرى ما في حقي كل الـ الـ الـ الـ الناس غير لما يروح لترعة من الترعة ويصب فيها سم الأذى جزئي واحد اتنين ثلاثة اربعة مية مئة اتنين ثلاثة اربعة ربعمية ألف حيشربه حيموته لكن اللي بيصبي للسم في مصب النيل ده حيقتي الناس بحالها كذلك الحق قل الحق وقله بحكمة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 Ha ha ha, ha, ha, ha. <Trustee> <z> <fazla ânimo>